أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقفينا على آثارهم بعيس بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين وأتبعنا آثار أنبياء بني إسرائيل بعيسى بن مريم مؤمناً بما في التوراة وحاكماً بها وأعطيناه الإنجيل مشتملا على الهداية للحق وعلى ما يزيل الشبهات من الحجج ويحل المشكلات من الأحكام وموافقاً لما نزل من قبله من التوراة إلا في القليل مما نسخه من أحكامها وجعلنا الإنجيل هدى يهتدى به وزاجرا عن ارتكاب ما حرمه الله عليهم إذن ربنا جل جلاله ما ترك زمانا خلوا من الوحي وربنا جل جلاله قد أنزل على عباده في كل زمان ما يناسبهم وربنا جل جلاله قد ختم هذه الكتب بكتابه القرآن ثم قال تعالى في الآية السابعة والأربعين وليحكم أهل الإنجيل بما انزل الله فيه ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الفاسقون وليؤمن النصارى بما أنزل الله في الإنجيل وليحكم به فيما جاء به من صدق قبل بعثه محمد صلى الله عليه وسلم باعتبار أن هذا الحكم كان ساريا قبل بعثه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لأن القرآن الكريم قد جعله الله تعالى مهيمنا على الكتب وناسخا لها ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الخارجون عن طاعه الله التاركون للحق المائلون إلى الباطل ولما ذكر الله التوراه والانجيل ومدحهما أي مدح التوراه ومدح الانجيل ذكر القران ومدحه فقال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 ومؤتمنا عليها فما وافقه منها فهو حق وما خالفه فهو باطل فاحكم بين الناس بما أنزل الله عليك ولا تتبع أهواءهم التي أخذوا بها تاركا ما أنزل عليك من الحق الذي لا شك فيه وقد جعلنا لكل أمة شريعة من الأحكام العملية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 وسينبئكم بما كنتم تختلفون فيه وسيجازيكم على ما قدمتم من أعمال وتأمل أخي فاستبقوا الخيرات فالإنسان لا يؤخر طاعة الله أبدا وأنحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أي يفتنوك واحذرهم أي يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أن ما يريد الله أي يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون ونحكم بينهم أيها الرسول بما أنزل الله إليك ولا تتبع آراءهم النابعه من اتباع الهوى واحذرهم أي يضلوك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 الذين لا يقبلون إلا ما يوافق أهواءهم وإن كان باطلا من فوائد الآيات الأنبياء متفقون في أصول الدين مع بعض الفروق بين شرائعهم في الفروع إذن أصول الإيمان متفق عليها في الشرائع أما الفروع الفقهية فربنا جل جلاله قد جعل الشرائع مناسبة لأهل كل زمان وقد جعل الله تعالى القرآن والسنة صالحين لكل زمان ومكان وبما فيهما من قواعد يستنبط منها الأحكام في المستجدات فيما يتعلق بأمور الطب وما يتعلق بأمور التجارة وما يتعلق بأمور الكون وجوب تحكيم شرع الله والإعراض عما عداه من الأهواء دم التحاكم إلى أحكام أهل الجاهلية